منها هنا بدانا من منهج القران نسوغ حياه الى بني الانسان نسوغ حياه الى بني الانسان من هنا من منهج القرآن إلى بني نبني به نفوسا عميقه الايمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نفوسا عميقة الإيمان طريقنا طريقنا جهاد وادرونا وادرونا سداجو سداجو طريقنا طريقنا جهادو جهادو سلوكنا الداخلي والحب والودادو هذا أساس دعوتي ودعوتي منها هنا ننهج القرآن نصوغه حياً إلى بل الإنسان نبني به نفوسا عميقة الإيمان نبني به نبني به عيني به نفوسان مشاعر الهدايه تراين البدايه ترى البداية, الهداية ترى البدايه رسولنا وصحبه والله خير غايا تابعينا من لهم منا بديء على منها هنا بدانا من منهج القرآن نصوغ حياة إلى بني الإنسان, إلى بني الإنسان بني نبني به نبني نفوسا عميقة الإيمان نا به نقصان عميقة الديمانت نبني به نقصان عميقة الديمانت فليس منا خائن وليس منا حقد وليس منا حقد فليس منا خائن وليس منا حقد وليس منا حقد أو تاجر في دينه منافق وجاحد أو تاجر أولو بقية والله خير شاهد منها هنا بدأنا من منهد القرآن نصرغه حياة إلى بني الإنسان نصرغه حياة إلى بني الإنسان نبني به, نبني به نفسا عميقة الإيمان نبني به نفسا عميقة الإيمان Nabi Nabi no